كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنحن اليوم مع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وسنشرح كما ذكرنا قبل ذلك من هذا الكتاب الجليل كتاب الرقاق وكنت اصطلحت على أن أسمي شرحي هذا فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله كتاب الإمام له اسم وهذا الاسم له دلالة اسم كتاب البخاري الجامع الصحيح المختصر المسند يبقى أنا عندي أربع أوصاف للكتاب الجامع الصحيح المختصر المسند كل صفة من هذه الصفات الأربعة تحتها موضوع يعني أنت مثلا في عقد الزواج لما واحد يذهب يتزوج امراه يقول لك البكر البالغ العاقل كل واحدة من هذه الأوصاف بيترتب عليها موضوع فهي لو ثبت أنها ثيب وليست بكرا يبقى انفسخ العقد لو ثبت أنها مجنونة انفسخ العقد وهكذا يعني هذا ليس من قبيل ذكر أوصاف مجرد أوصاف يعني فكتاب الإمام الجامع يدل على أنه جمع أنماطا كثيرة من العلم صحيح الامام البخاري كله يتألف من, من سبعة وتسعين كتابا عندنا كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج مثلا كتاب الحدود كتاب البيوع كتاب الشفعة الرهن الوكالة الكفالة كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأدب، كتاب المغازي، كتاب مثلا فضائل الصحابة، كتاب الأنبياء، بدء الخلق، الجزية والموادعة، فرض الخمس أنا بقول يعني أنمع من الكتب بلا ترتيب عدد الكتب اللي في صحيح البخاري من أول الكتاب إلى آخره 97 كتابا أول كتاب عشان بس أفهمك قدر الإمام أبي عبد الله وفهم الإمام أبي عبد الله أول كتاب في هذا الجامع اسمه كتاب بدء الوح آخر كتاب كتاب بدء ده رقم واحد الكتاب رقم 97 اللي هو اسمه كتاب التوحيد الذي ختم البخاري به كتابه يبقى أول كتاب كتاب بدء الوح وآخر كتاب هو كتاب التوحيد ده معناه إيه هل له دلالة؟ نعم له دلالة كأن الإمام رحمة الله عليه يريد أن يقول من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ في كل أموره بالوحي يبقى البوابة التي تدخل الإسلام من خلالها هو الوحي والوحي ليس مقصورا على القرآن وحده عند جماهير أهل العلم بل السنة أيضا من جملة الوحي والعلماء عندما يذكرون قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يقولون جميعا الذكر قرآن وسنة الذكر قرآن وسنة وليس الذكر هو القرآن وحده فالوحي هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى في مقابل هذا الوحي لا يكون إلا الهوى والرأي الشخصي الذي ينطلق المرء منه كما قال سفيان الثوري رحمه الله الحديث درج الحديث الوحي يعني اشار إلى الوحي قرآن وسنة الحديث درج يعني زي السلم والرأي مرج المرج اللي هو المكان المنبسط الواسع زي السهول كذا الحديث درج والرأي مرج فإذا كنت على الدرج ماشي على السلم فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك اللي رجله تخطئ السلم ينزل على راسه على طول فاحذر إذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك وإذا كنت في المرج في السهول فسر حيث شئت يريد أن يقول إن المرأة إذا تعانى الوحي كان مقيدا عرفش يتصرف بمزاجه ما عرفش قوله أنا حر زي ما احنا نبهنا على كذا مرارا وتكرارا بخلاف الهوى خلاف هو زي سهول ينطلق المرء من هوا وقد ذكر الله تبارك وتعالى الجهتين متقابلتين قال فإن لم يستجيبوا لك هو ذا الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الوح ولا تتبع الهوى فيضلك أدي الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا هو الوح واتبع هواه يبقى بن آدم يريد أن يخرج من الدنيا على التوحيد ويحقق التوحيد فعلا فعليه أن يبدأ بالوحي فكأنما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول أنا جمعت اطراف العلم في كتاب هذا لكنه كتاب مقيد بالوحي بدأ بهذا الكتاب بكتاب بدء الوحي وذكر فيه عدة أحاديث قليلة لا تصل إلى عشر تقريبا في حجز سبعة أحاديث لا تصل إلى عشرة يبقى إذن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد ده ختام الكتاب يعني ونهايته فعليه إيه ببدء الواحد طيب أول حديث في الكتاب وآخر حديث في الكتاب هل بينهما مناسبة طيب أول حديث في الكتاب الحديث الشهير الذي نعرفه جميعا وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اتفق الإمة الستة عليه وأجمع العلماء على صحته حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لماذا البخاري رأى هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه وأول موضع في الصحيح في نقص في بعض الحديث إبقى أول حديث انما الأعمال بالنيات دل ذلك على أن النية عمل مستقل ليه؟ لأن النية دي عمل القلب وعمل الملوك أشرف الأعمال لأن عمل الملوك عمل سيادي عمل سيادي يعني النهاردة أي أمير أو رئيس أو ملك أصدر قانونا هذا القانون يعم الناس جميعا ومن خالف هذا القانون في جهة تنفيذية تعاقبه وفي مواد تعاقبه قلاصي بأيذن العمل القلب اللي هو عمل الملك يعني منتشر طيب هذا القلب الذي هو ملك البدن هو متحكم في كل هذه الجوارح فمجرد عقده للعمل اللي هي النية يعني دف حد ذات عمل بل كل الجوارح تفتقر إلى مداخلة القلب في العمل يعني إذا القلب تخلى عن الجارحة في العمل حبط وسقط يبقى لا قيمة له يبقى الرسول العسل والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبقى كل أبواب الشريعة مما يتعبد فيه رب العالمين جل ثناؤه لا بد من دخول النية فيه كن عندك عقد هذا القلب ينعقد على العمل طيب ده أول حديث يعني إذا كل بقى كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الذكاء إلى آخر الكتب كتاب التوحيد محتاج إلى محتاج يحتاج إلى عمل القلب طيب آخر حديث في في صحيح البخاري ده أول حديث آخر حديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إهبأ العلاق بين هذا الحديث وكل الأحاديث التي مضت يعني الصحيح البخاري سبعة ألاف ونيف وزيادة بالمكرر سبعة ألاف ونيف ألفين ونيف بدون المكرر طيب السبعة ألاف حديث أو الألفين حديث ونيف دول اللي فاتوا دول قبل الحديث الأخير كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كل الأحاديث دي سبقت هذا الحديث الأخير انت عارف أربط لك المناسبة مثلا في قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله أكبر من الصلاة أو ذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء أعظم مما تنهى عنه الصلاة ولا ذكر الله أكبر يعني تاديتك للعبادة الذكر أعظم منها لأن الذكر متعلق بالقلب الذكر متعلق بالرب تبارك وتعالى وهو حياة القلب حياة القلب لأن الذكر متعلق بالمحبة الذكر متعلق بالمحبة لا يذكر أبدا إلا محب أبدا ولذلك احنا قلنا كثيرا ونردد هذا المعنى ليستقيم في أذهان الناس لا يستطيع المحب حقا أن يخالف حتى لو أمر بما لا يتصوره قبل الأمر يعني احيانا الإنسان يتصور كده يقولك أنا لو أمرت بكذا وكذا أنا ما أقدرش أعمل كده ده حاجة عظيمة أو ما أقدرش أعمله فإذا حل وقت العملي إذا كانت هناك محبة خف العمل زي المصائب يعني في واحد مثلا لو بيحب ابن له جدا جدا يعني احيانا يمر على الإنسان خواطر كده يقولك ده الولد ده لو مات أنا أقدر أعيش من غيره ده وراء على طول هو يتصور كذا وإذا بهذا الولد الحبيب المحبوب الذي ملأ على والده أو على والدته قلبه أو قلبها إذا بهذا الولد يموت تلاقي صابر وتلاقيه محتسب وتلاقيه متجلد وعلى وش رضا وسكينة في قبل أن يلابس الفعل ما تصور أبدا أن يصبر وأول ما يذكر هذا الخطر تلاقي قلبه بينبض بشدة ولو نايم يقوم يجيله أرق فإذا لابس الفعل تلاقي صبر عشان كده إيه يعني شوف ربنا عز وجل يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أشوف يقتل يخرج من الدار يعني جعل الخروج من الدار عديل القتل يعني اللي يطرب من بيته الذي يهدم عليه بيته ويعيش في العراء ده زي اللي تقتل بالظبط أو قريب منه الاثنين مع بعض ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أي من قتل أنفسهم أو اخرجوا من الدار ولو أنهم فعلوا ما يعظون به إذا لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وما أجمل ما قاله سمنون المحب ولو قيل ط في النار حط رجلك في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك مجرد أنا أخطر على بالك تقول لي حط رجلك في النار أحط رجلي في النار مجرد بس أن أنا خطرت ببالك طبعا العلماء يريدون مثل هذه المعاني الأبيات ويأخذون بعض المعاني منها مع قطع النظر عن خصوص الفاضيها لأن في الفاض. لا يجوز أن يتوجه المرء بها لرب العالمين تبارك وتعالى لكن بياخدوا إيه؟ لكن بياخدوا منها بعض معاني يعني يقول يعني كأنه يخاطب ربه تبارك وتعالى يقول يا رب إذا ذكرتني مجرد أن تذكرني فقط في مقابل هذا لو قلت لي ضع رجلك في النار أضع رجلي في النار لمجرد أنك ذكرتني في ملء من الملائكة كما حدث مسألة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أو أبي بن كعب أبي بن كعب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي سورة البينة فقال إن يا, يا أبي إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة فقال أبي يا رسول الله وسماني لك أي رب العالمين قال مر ابي سماني لك قال نعم فبكى أبي فعايز اقول أقول الإنسان المحب مستقيم على طول كل حاجة بتبقى خفيف عليه فالذاكر الذكر ده متعة القلب أن يجلس المرء فيذكر كأنه يقال بختام البخاري رحمه الله لصحيحه بهذا الحديث أن كل ما تقدم متعلق بالاحكام الشرعية العملية التفصيلية بقي الذكر إن استقامت عبادتك واستقام قلبك ذاق معنى الذكر عشان كده قال لك في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ايه هما الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم البخاري لم يرتب كتابه جزافا كده حط باب ورباب ورباب وخلصنا لا بل الأبواب يدل بعضها على بعض ويفسر بعضها بعضا كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج كثيرة لهذا في كتاب الرقاق طيب كتاب الرقاق ده الكتاب رقم 81 سبحان في صحيح البخاري احنا قلنا كتاب البخاري 97 كتابا بدأ من كتاب بدأ الواحد حد كتاب التوحيد كتاب الرقاق ده الكتاب رقم واحد وثمانين في صحيح البخاري أصل أصل كلمة الرقاق هي جمع رقيقة وهي المادة التي ترقق القلب ويرادف كلمه الرقاق كلمة الزهد في بعض العلماء صنفوا كتبا مستقلة في هذا المعنى في اللواء المعاني التي ترقق القلب من أقدمها كتاب المعافى بن عمران ومن أشهرها كتاب المعافى يمكن مش مشهور لكن من أشهرها كتاب عبد الله بن المبارك الإمام المبارك وكتاب وكيع بن الجراح وكتاب تلمي ذهما هناد ابن السري وعندنا كتاب الزهد الأسر بن موسى وعندنا كتاب الزهد للبيهقي الزهد الكبير للبيهقي وكتاب الزهد لأبي داود وطبعا زهد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى دي كلها اسمها كتب الزهد دي كتب مستقلة صنفت في هذا الباب بعض الأئمة دخلوا كتب الرقاق أو الرقائق الاثنين برضو في أثناء كتاب كبير زي البخاري يعني كتاب الرقاق ده كتاب من صحيح البخاري الإمام النسائي رحمه الله له في كتاب السنن الكبرى له كتاب الرقاق أيضا والإمام الدارمي له كذلك كتاب الرقاق وثمت أئمة آخرون يعني نحن ليس القصد نحن بنستوعب من صنف في هذا الباب لكن هذه الكتب كما قلنا هي موجهة إلى القلب فيها أحاديث وأغلبها آثار وأقوال عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المتبوعين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان الصدق في الأمة أما زهد القلب أو رقة القلب فهي زهده ورحمته وانابته إلى الله تبارك وتعالى المقصود من ده كله هو أن نرقق هذا القلب وزي ما بنقول رقه القلب محمدة له بخلاف الجوارح بخلاف الجوارح يعني يقول الشاعر الجوارح طبعا الرقة في الجوارح عبارة عن ضعف ضعف وعلة أما الرقة في القلب فهي قوة ومحمدة كل ما يكون رقيق القلب كل ما يكون أفضل له بخلاف ما إذا كان رقيق الجسم يبقى مادة حياة ده غير مادة حياة هذا كما قال الشاعر لو أن سلمة أدركت تخددي ورقه في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد انامل اليد قال وأن سلمة أدركت تخددي رقة في الخد من كتر البكاء ومن كتر الهزال يبقى إنسان تخدد ورقة في عظم ساقي ويدي هذه الرقة بقى اللي التي بنقول عليها تكون في الجوارح تكون ضعفا أما في القلب فهي قوة ومحمدة ومتانة لا يستفيد عادة بمثل هذا الكلام إلا من كان نبيل الأصل آه الإنسان اللي معدوش أصل لا يزيد إلا ضلالا بالوحي وهذه من العجائب الحقيقة يعني دي هذه من العجائب إن واحد معك كشاف مصباح معه مصباح ولا يجد حفرة إلا يسقط فيها طب أنت المصباح ده فأيديت إمعك إذا الرجل أعشى أو أعمى لا ينتفع بهذا المصباح فالوحي إنما ينتفع به من أراد الله عز وجل والدار الآخرة كما قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآخرة وذكر الله كثيرا أي لمن من كان يرجو الله اليوم الاخر هو الذي سيتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا يفعله إلا ويفعله ليس ككثير من الناس اللي عملين النهاردة يكذبوا الأحاديث الصحيحة وكل ما يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممكن النبي يكون بيعمل بالكدر لا هؤلاء لم يجربوا طعم الحب قط فلا يزدادون بنصوص الوحي إلا ضلالا. الكلام ده ليس كلامي بل هذا هو كلام الله تبارك وتعالى شوف ربنا عز وجل بيقول إيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اشوف بقى القران اللي هو النور والهدى لا ينتفع به الا اهل الايمان يرد عليهم يزدادون به ايمانا وبصيرا اما الذين كفروا فاذا سمعوا القران زادوا كفرا ازدادوا كفرا كلما سمعوا القران ل لخسه معدنهم كما قال الله تبارك وتعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما اهو نفس ال ال ال ال الكلام آه يبقى لا يستفيد بهذا إلا رجل مقبل قلبه مقبل على ربه نفسه يعرف أي حاجة من الوحي تقربه من الله وأنا طبعا بقول أنا مش, مش, مش بقول هذا الكلام عشان تحشي ذهنك معلومات أنك تتحصل معلومات لا القصد الأعظم من هذا أن أذكر لك النص وما يستفاد من النص لتترجمه إلى واقع عملي في حياتك خذ من النص أي حاجة يعني لا يمر بك نص صحيح إلا وتترجم بعض هذا النص إلى حياتك خد منه خمسة عشرة بالمائة، عشرين بالمائة، بس ما تبوش؟ إنما تسمع النص وتسيبه تسمع النص وتسيبه تسمع النص مرة ذهبوا إلى الفضيل بن عياط وقالوا له يا أبا علي حدثنا، قل لنا شوية أحاديث، قل حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقال له إنك مفتون، وهل عملت بكل ما سمعت؟ لتزداد علما حدثني الاعمش انه قال مثل الذي يسمع الحكمه او الكلمه ولا يعمل بها كمثل رجل امامه طعام فياخذ اللقمه فيرميها خلف ظهره فمتى يشبع ده كلام طبيعي خالص أنت قدامك أكل كله تأخذ اللقمة ترميها ورى ظهرك المفروض اللقمة دي توصل لفمك عشان تشبع لكن تأخذ اللقمة ترميها ورى ظهرك باستمرار تشبع إمتى بقى فبيقول له أنت سمعت كتير لكن أنت عملت إيه نفذت أدية من اللي أنت سمعته عملت تكثر حجج الله عليك يبقى الإنسان إذا سمع النص يعاهد نفسه أنه إذا سمع النص لا يغادره إلا وقد عمل ببعض هذا النص إن لم يكن بجميع النص اللي دي بتختلف بس عزمات الناس يتفوتون في هذا في واحد من أهل العزمات يسمع النص ينفذه كله يسمع النص ينفذ تلتة اربعة ينفذ نصه ينفذ تلته خد خمسه خد عشره خد واحد على عشرين منه بس ما تسيبوش ليه لأنه إذا كان حالك كذلك صارت عندك ملكة خلاص اتعودت كل ما تسمع كلام تقول انا اقدر انفذ منه دي ودي ودي خلاص كل ما يمر نص خدنا جزء منه والنص الثاني هناخد احسن من اللي قبله والنص الثالث هناخد من الاكثر من اللي قبله بحيث يصير التعامل مع النصوص ملكه يبقى الدين عندك كانك بتتنفس هو الاسلام الاسلام ربنا عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحه كثير من الناس النهاردة يقول لك أنا مش شاعر بالسماحة دي لا أشعر بسماحة الإسلام أيوة لأن دخلت أقوال غلط على النصوص وطلع جماعة مش مذاكرين كويس كل ما تدي له مسألة يقول لك خد بالأحوط خد بالأحوط. خد بالأحوط طيب الأحوط دي معناها إيه باختصار يعني هو الأحوط دي مش معناها الأشد ولا الأخف لا طبعا الأشد أنا جالي مال خلاص المال ده في شبهة احتمال يكون اغلبه حرام احتمال يكون اغلبه حلال اتصرف في المال ده ازاي اكل واشرب منه يوم اللي ما عندهش علم يقول لك خد بالاحوط طب الاحوط دي معناها ايه تصرف الفلوس ولا تسيب الفلوس طبعا هتترك المال مش ده الاحوط جميل يعني الاشد طيب يبقى الاشد فالاشد فالأشد ما هو الأحوط فالأحوط, فالأحوط فالأحوط فالأحوط تساوي الأشد فالأشد فالأشد فالأشد, فالأشد فين اليسر بقى عشان كده سفيان الثوري رحمه الله كان له كلمة جميلة جدا بيقول ايه يقول فيها إنما العلم الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد شوف الكلام الاحوط فالاحوط فالاحوط ها اي حد يقول مش عايز علم دي خد بالاحوط خد بالاحوط مش عايز علم كل مساله كل زي واحد زمان كده بيحكوا حكايه يعني وكان الراجل ده احمق كل ما واحد يجي يساله عن اي مساله فقهيه يقول فيها قولان فيها قولان طب يا قولي بيحل قول وبيحل طب بصرني قول لي اروح يمين ولا اروح شمال يقولوا فيها قولان فمرة واحد من الناس بقى اللي زهقوا بقى من كلمة فيها قولان الرجل عمال يسأل يسأل يسأل أم يدخل قال له في الله شك قال له فيها قولان وهما ماشي العملية معها فيها قولان فيها قولان فهو العلم الرخصة من ثقة مش الرخصة اللي هي في مقابل العزيمه لا الرخصة أي ما يناسب حالك خلاص إذا رجل من العلماء أعطاك رخصه في شيء مختلف فيه خذها هو ده العلم أما التشديد فيحسنه كل أحد فإحنا عايزين أي نص بنقراه نحاول ننقل منه عشان يبقى العمل بالنص سجية عندنا يسهل علينا الإسلام إذا تعودنا إن احنا نعمل بالنصوص على طول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ما أودع في مسنده حديثا إلا عمل به مسند إمام أحمد قرابة وعشرين ألف حديث بالمكرر فروى ذات مرة حديثا أظن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دع الحجام فحجمه وأعطاه أجره فالإمام أحمد مع ما كانش لسه نفذ الحديث ده أول ما وصل للحديث على طول دع الحجام وما كان به من حاجة إلى الحجام دع الحجام فحجمه وأعطاه أجره عشان يبقى نفذ الحديث يبقى أنا مش أصدي في هذه الدروس إن أنا أحشي دماغك معلومات وإنك انتبع عندك مفردات لا قال مجاهد ابن جبر ويحيي ابن أبي كثير وجماعة من التابعين وقالها من الأئمة المتأخرين عنهم الإمام مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية مش العلم كل ما أقول لك نواخذ الطهارة أقول لي واحدين تأتربعه مش العلم لما أقولك مفسدات الحاج تقول له 1-2-3-4 هو عايز يقول كده لأن هذا إذا لم يكن مشفوعا بعمل القلب بالتقرب إلى الله عز وجل ما يستفيد المرء به ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية أن يورثك هذا العلم مخافة الله تبارك وتعالى إبقى ما يستفيد شيء من هذا من هذه النصوص إلا رجل أصيل رجل نفيس النفس عايز يصل إلى الآخرة لكن الخسيس دنيء النفس لا يزيد بهذا إلا ضلالا وعمى وتحضرني حكاية في هذا المعنى <تصفيق> ربما تكون مباشرة مرة امرأة عربية وجدت ذئبا صغيرا يدوبك لسه مولود ذئب كده صغير فصعب عليها أوي وقالت الديب ده حاسبه يموت اما اخده اربيه عندي فكان عندها شاه الشاه دي فيها لبن فكانت بترضع الديب من ال من المعزه دي يبقى المعزه دي ايه امه ها عشان هي رضعته ايه مهم الديب كبر كبر كبر كبر بقى ديب وكانت العربيه تسيب الديب مع المعزه دي مع بعض كده المهمة رحت العربيه مشوار رجعت لقت الديب فاتح بطن المعزه ووكلها شوف قالت ثلاث أبيات شعر تخاطب الذئب فبتقوله إيه بتقوله بقرت شويهتي الشويهة اللي هي تصير شاه يعني بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد الربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب خلاص أنت من اللي عرفك أن أبوك كان ذيب ده إحنا واخدينك أدي كده المفروض بقى خلاص رضعته بتاعه وما شفتش في حياتك إلا المعزة دي خلاص رضعت من اللبن تحنلها ثم تفتح كشها وتاكلها كمان فبتقول له غذيت بدرها الدر اللي هو اللبن يعني, يعني اتغذيت على اللبن بتاعها وربيت فينا ما شفتش غيرنا وغيرها فمن انباك ان اباك ذيبه اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديبه يعني هو مركوز في فطرته خصال الذئب تردعه بقى لبن معيز تردعه أي حاجة هو ديب خلاص ما حل فالشاهد بقى في البيت الأخيرة إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديبه خلاص يبقى إحنا عايزين نقول إيه عايزين نقول إن ما يستفدش من الوحي قرآنا وسنة إلا رجل يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة يبقى إحنا إيه نزبط نفسنا على كده كل حديث هنقوله اوعى تنتهي الحلقة قبل ما تكون عرفت انت هتاخد من الحديث ده ايه هنقل النهاردة لحياتي انا معنى كذا اذا قدرت تاخد الحديث كله هيبقى ممتاز تاخد اغلبه كويس جدا خد اي حاجة ليه لان فيما بعد الاحاديث هتتكرر المعاني فيها يعني مش ده الحديث مش ده المعنى اللي, اللي, اللي هيفوتنا مش هيرجع تاني لأ حيرجعتان ربما تاخد إذا طرق سمعك يعني لأول مرة تاخد جزء منه وبعدين بعدك شوية حييجي برضو نفس المعنى توم تاخد جزء نفس المعنى تاخد جزء لحد ما ننتهي إن شاء الله يبقى المعنى اكتمل على مدار عدة نصوص كتاب الرقاق احنا المرة اللي فاتت قلنا إن الترجمة الإمام البخاري والتراجم البخاري والكلام ده قلنا الترجمة لها ثلاث أركان ثلاث أركان المترجم والمترجم له والترجم وإن الأصل الترجمة هي المعروف عند الناس الترجمة هي تعبير عن لسان بلسان تنقل من عربي لغة أخرى أو من لغة أخرى العربي ماشي. دي اسمها ترجمة والترجمة هي الإفصاح والإعراب والبيان ترجم عن مشاعرك تقول أنا شعوري كذا كذا كذا, كذا. خلاص ترجمة فلان الفلاني يعني حياته وكل ما يتعلق بحياته الترجمة إذا له ثلاث أركان إحنا عايزين نطبق الترجمة دي على أول حديث في صحيح البخاري وأنا حاول كتبت الحديث برضو على يعني الصبورة كده عشان برضو تتابعوا معايا إحنا قلنا أركان الترجمة ها ثلاثة. المترجم من المترجم بقى الامام البخاري والترجمه هي العنوان الذي وضعه الامام والمترجم له النص اللي الامام جابه خليه خلي بالك معايا هنا هنشغل على الصبور دلوقتي طيب بص يا عم دلوقتي اول حاجه عندنا اهو ها اول باب ما جاء في الرقاق والا عيش الا عيش الاخره دي اسمها الايه الترجمه ده العنوان الإمام البخاري ترجمه به خلاص احنا قلنا ايه قلنا المترجم اللي هو البخاري خلاص احنا ايه طلعنا بره الموضوع ده الترجمه, الترجمة اللي هي ايه اللي هو الكلام الذي عقده المترجم له البخاري على الحديث الحديث ده اسمه ايه اسمه المترجم له اللي هو النص يبقى عندنا البخاري مترجم عندنا باب ما جاء في كذا ده اسمها الترجمه ده النص ده اسمه المترجم له يبقى دي الثلاث اركان بتوع الترجمه خلاص جميل أول لابد أن تكون الترجمة صحيحة طب ما علامة صحة الترجمة ان يكون في مناسبة ما بين الترجمة والحديث الترجمة هي والحديث يكون في مناسبة يعني أنا قلت المرة اللي فات لو أن رجلا قال باب الصراط باب الصراط أو باب الميزان أو باب الشفاعة وأم جاي تحت وقال إيه وقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو آذى في علاقة بينهم الاثنين لا ما فيش علاقة أنت بتقولي باب الصراط وبعدين جايب الآية في الحيض يبقى ما فيش أي مناسبة بينهم الاثنين دين قول الترجمة دي فاسدة ولا ترجمة صحيحة ترجمة فاسدة بل لا بد ان يكون هناك علاقه ما بين الترجمه ها وما بين الحديث اذا كان في علاقه يبقى هذه اسمها ترجمه ايه صحيح طيب الترجمه انا, أنا بحاول ابسط كده ومش عايز كلامي بيتقيل ها واذا كان كلامي تقيل اصبر علي ما تستعجلش احنا لسه يدوبك ها رجلينا لسه ما اتبلتش ميه البحر احنا لسه قدامنا محيط ها؟ سنبحر فيه معنا ان شاء الله عز وجل فاحنا يا دوبك وفينا على الشط ورجلنا يا دوبك بتتبلت ميرس فما تستعجلش اللي احنا لسه قدامنا سباحة الترجمة دي اما ان تكون مباشرة على النص ان تكون نصا مباشرة يعني او تكون استنباطا طبعا الاستنباط عايز واحد شغل مخه. احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت نماذج من تشغيل المخ الترجمة اللي هي ايه بالذات في الحديث اللي هو بتاع باب ومن أدرك سجدة من العصر لو تتذكروا هذا الكلام وانا مش عايزكم تنسوا الكلام بتاعي انت تخلص من هنا تذاكر اللي أنا بقوله عشان لما اجي اقول زي ما قلنا في المرة اللي فاتت ما تحويجنيش اعود لك الكلام خلاص فهو الترجمة اما انها تكون مباشرة على النص على طول تفهم المسألة بدون ما تشغل مخك وإما تكون الترجمة استنباطا استنباطا يعني, يعني محتاج تشغل مخك تقول يا ترى إيه العلاقة اللي بينهم تمام يا إما تكون الترجمة جليه يا خفية الترجمة للإمام البخاري حطت على الكتاب الحديث تمام والترجمة إما أن تكون من جهة الادراك الإدراك إما أن تكون مطابقة للحديث او غير مطابقه اما ان تكون كليه او جزئيه تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الحديث ده اهو باب ما جاء في الرقاق والا عيش الا عيش الاخره آه. قال لك حدثنا المكي ابن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله خلاص طيب باب ما جاء في الرقاق قال لك الصحة والفراغ ايه علقت بالرقاق طيب والا عيش إلا عيش الآخرة ايه دخلها بالكلام ده قال لك لا ما هو أصل البخاري اورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث خلاص أورد إيه ثلاثة أحاديث الحديث الأولاني اللي احنا إيه قرأناه دلوقتي من على اللوحة الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن معاوية بن قرة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار اه يبقى الحديث ده هو الشطر التاني بالترجمة خلاص الحديث الأخير في هذا الباب قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجره تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يبقى البخاري هنا ذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب. باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى الترجمة تحت البخاري مأسوماً الصين ولا لا؟ آه الصين. باب ما جاء في الرقاق. هذا النص الأولاني وألا عيش إلا عيش الآخرة. دا النص التاني. طب هو أورد ثلاثة حديث أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ وبعدين أورد حديث温س ابن مالك اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا عيش الأخرة. يبقى الترجمة هذه مطابقة لما ترجم له ولا لا نعم مطابقة النص الثاني ده متخذ من الحديث والا لا عيش إلا عيش الآخرة طيب إيه الرقاق دي بقى علاقة إحنا قلنا البخاري عمل الترجمة قسمين الرقاق الأول والا لا عيش إلا عيش الآخرة وأورد حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال لك والبخاري رحمة الله عليه الحقيقة ابتدأ هذا الكتاب بداية بارعة ايه سر براعة افتتاح الكتاب ده مع عبدالله بن المبارك بدأ كتاب الزهد بتاعه بهذا الحديث ايه بقى البراعة في البداية قال لك العمر ده هو راس المال رجل تاجر مخه كله تجاره ما عندوش فلس يعمل ايه بمخه لازم المخ ده يكون في راس مال تاجر ما عندوش راس مال مش هيعرف يتاجر فضلا عن ان يربح تمام نحن كبشر ما هو راس مالنا رأس مالنا العمر العمر ده رأس المال في واحد بيروح يتاجر بعمره يخسر راس المال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم كل الناس يغدو يغدو يعني راح السوق كلنا الصبح ذاهبون إلى السوق عشان نتاجر كل الناس يغدو فبائع نفسه كل واحد بيبيع نفسه فموبقها او معتقها يا بيضيع نفسه روح في دهيه يا بيعتق نفسه من النار اول ما تصحى كده الصبح وتفتح عينيك وتقول اصبحنا واصبح الملك لله وتخرج من بيتك انت كده بعت نفسك دخلت السوق أنت صرت سلعة تباع وتشترى يا ترى هتعمل ايه النهارده لما دخلت السوق هل هتروح تبيع نفسك هل هتضيع نفسك ما تبيع هتبيع نفسك هتبيع نفسك بس هتبيعها بالخساره ولا هتبيعها بالمكسب واحد راح اشتغل في الشر يبقى ده ضيع نفسه باع نفسه صح بس ضيعها كما قال صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فموبقها كتف نفسه او معتقها من النار يبقى الاول نعرف كويس ما راس مال المرء في حياته راس مال المرء في حياته عمره طيب انت عمرك ده الديه نحن كمسلمين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يتجاوز ذلك او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمر ستين سنه دا راس مالك راس المال طيب انت عن كم سنه تحاسب اذا وقفت بين يدي ربك غدا نحسبها نحسبها بدراسه الجدوى بقى وانا عايز الاكثر ناس ينتفع بهذا الكلام الجماعه التجار الجماعة التجار اللي كل حياتهم ارقام فلوس يشوف هو لما بص لحياته اتعامل مع حياته كتعامله مع درهمه وديناره ولا لا إذا كان ضل في الحسبة يراجع نفسه يراجع نفسه قبل ما يموت يعني الفضيل بن عياد رحمة الله عليه عايز يبين لك ان طول ما انت عايش أنت, انت في الفرصة فبيقول لواحد يعني كان حوار بينه وبين واحد قال له افترض دلوقتي إن ملك الموت واقف على رأسك وهياخذ روحك فانت طلبت مدة من الزمن عشان عندك شغل لسه عندك مظالب عايز تتخلص منها عندك ديون وعليك واجبات ما عملتهاش عليك فلوس لك فلوس عايز تزبط حالك قبل ما تموت فقيل لك طيب كان تدفع في المسألة دي؟ قال أدفع مل الأرض ذهبا وأمه القليلة وأمه القليلة. طيب نر إن شاء الله نعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين. كنت أقول بالنسبة لدراسة الجدوى يعني إنسان رأس وماله ستون عاما عن كم سنة يحاسب من هذه الستين نحسبها مع بعض قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يحتلم يبقى إذن رفع القلم يعني لا يؤخذ حتى يحتلم طيب الإنسان لما بيولد حتى يحتلم يبقى يخذ كم سنة أول 12 سنة وقد تزيد لكن خليها 12 سنة يبقى 12 سنة سقطوا من أصل 60 عام الصنف الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في حديث رفع القلم والنائم حتى يستيقظ طيب بينام 8 ساعات في اليوم في 60 سنة قد 20 سنة كمان على 12 سنة يبقى 32 سنة ممكن النوم يقل ممكن يزيد لكن قول خد, خد ناخد المتوسط في المساله دي مثلا بتاع 8 ساعات ادي 32 سنه لا يؤاخذ المرء عنها في مده حياته يبقى فاضل كم سنه 27 سنه 27 سنه في انسان بقى اللي هو عينه على الاخره رق قلبه ه خلي بالك لأن احنا بنشرح الآن الترجمة التي وضعها الإمام البخاري على أحاديث هذا الباب إحنا بنشوف علاقة الترجمة إذا كانت ترجمة مجزأة الأكثر من جزء بنشوف علاقة الترجمة بعضها وننزل ننزل الترجمة دي على الأحاديث التي جاءت تحتها هل هي مناسبة ولا مش مناسبة عشان نعرف الترجمة صحيحة أم لا يبقى الإنسان رقيق القلب وقلنا إن رقة القلب هي زهده ورحمته وإنابته إلى ربه جل ثناؤه فإذا كان القلب رقيقا هكذا انتفع برأس المال 27 سنة داء العمر الحقيقي الفعلي الذي يؤاخذ المرء به بين يدي ربه تبارك وتعالى عينه على الاخره هو ده اللي بيستثمر العمر بتاعه انما الذي يعيش للدنيا فقط قد وصفهم رب العالمين تبارك وتعالى فقال عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هو ده الجنس الذي يعيش لشهواته في الدنيا مفيش عنده اخره بدد رأس المال كله كما قال صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فموبقها يوانسان اللي بيمشي في الشر ويندمج معه ويعيش طول حياته لا يرى إلا الدنيا فقط يمضي ولا يترك في الدنيا بصمة أنه كان موجودا فيها في ناس زي عدمهم دا لم يكن يعني شرهم مستطير ويذكرون باللعنات كفرعون و هامان وأبي بن خالف وأبو جالو وأبو لهب وسائر الزنادق الكفرة الذين ذكروا في القرآن أو ذكروا في السنة أو حتى ذكروا في كتب التاريخ من الملاعين الذين تلعنهم البشرية حتى الآن إبدا بدد إبدا لما يقول باب ما جاء في الرقاق يريد أن يقول أن هذا الحديث وما تحته المقصود منه هو ترقيق القلب والا عيش على الحقيقه الا عيش الاخره كل الدنيا كدر كل الدنيا كدر فما اعجب الا من راغب في ازديادي يعني انسان يتمنى طول العمر زي ما البخاري هيعقد بابا في الحرص وعلى الحياة في هذا الكتاب فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر طول العمر لم يستحسنه إلا مع العمل الصالح أهو قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله لكن الإنسان سيء العمل ده طول العمر جناية عليه لأنه كل يوم بيكتسب سيئات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فلعله إن كان مسيئا أن يستعتب وإن كان محسنا أن يزداد إحسانا آه إن كان مسيئا يلحق يرجع عشان كده المرض نعمة بين يدي الموت المرض بين يدي الموت نعمة ليه؟ لأن خلاص كل يوم حالته في النازل عارف انه خلاص ماشي إذا كان في مظالم يتخفف منه عليه ديون يسددها اي شيء عايز يتكلم فيه يقول خلاص انما الذي يموت فجاه كما قال تعالى لا يستطيع لا لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون طب ساكت كان يريد ان يقول كلمه حيل بينه وبينها كم من حسرات في بطون المقابر لو نشر هؤلاء الموتى الذين ماتوا قبلنا ونحن على الأثر لو نشر هؤلاء من قبورهم لوجدت أن كثيرين كانوا يريدون أن يقولوا كلمة قبل أن يموت إنما قتلهم التسويف سوف أتوب سأتوب سوف أتوب سأتوب ومع ذلك أخذ بغتا يبقى العيش الحقيقي ليس هو عيش الدنيا الدنيا كلها كدر كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد ونضرب مثلا لهذا الكبد لعل أكثر الناس لا يلحظه وهو رغيف الخبز رغيف الخبز الذي يوضع أمامك على المائدة هل تعرف كيف وصل إليك وكم من الأيد العاملة بذلت من الجهد حتى يصل إليك هذا الرغيف وده رغيف بص يا عم نبتدي الأول من الفلاح يحرط الأرض وبعدين يضع البذر ويرويه ونقي بقى العفش والبطاع وكل النباتات اللي هي ملهاش لازمه علشان ما تاخدش الكيماوي وتاخد الكلام ده هو وبعدين يبتدي يرش عشان المبيدات, المبيدات دي عشان الحشرات والكلام ده الأفات اللي ممكن تعلق بالنبات المحصول ده ممكن يغف الأرض ست شهور ممكن يغف سبعة شهور وتمان شهور بيربيه زي العيل الصغير بالزبط لحد ما كبر وطاب واستوى على سوق حصده شال ودى الجرم درسه مثلا فصل الحب عن العصف العصف اللي هو ايه اذا كان الرز مثلا عن ايه عود الاش ده يوم يفرط الحب من عود الأش، او مثلا كان فول يفرط برضو الحب من العود بتاعه اذا كان غلى عمال اللي يدرسه ببعضها وبعدين في الاخر ما كانت دي تيجي تدري بقى تفصل ده عن ده طبعا في ميكانة حديثة دلوان خلاص يبقى خده الاول زرعه وتعب عليه وغب كم شهر في الارض اخدوا حصدوا جابوا الجرن درسوا فصل ده عن ده خدنا القمح الغله دي غسلناها نشرناها بقى في الشمس وزبطناها لحد ما نشفت حطناها في شوله ودناها المكنه طحمناها عملنا ده عين اولى وده عين تالته وده رد وده سن وده مش عارفينه الكلام ده جبنا البيت عجناه خبزناه حطناه في الفرن أكلنا قادي رغي... رغيفه رغيف كم من الأيدي عملت حتى وصل إليك هذا الرغيف لا الجنة مختلفة تماما فالعايز يعيش في الدنيا في هذا الكبد وهذا الهم والغم وفي الآخر يبدد رأس ماله ثم يلقى الله عاريا عشان ايه بقى الحدوته دي كلها 27 سنة دي تابيده يعني بيقى 25 سنة وبيطلع يستأنف حياته 27 سنة اه لو كان المرء مالكا متوجا الدنيا دي كلها من اقصاها لأقصاها ملكه حتى لو كان الناس عبيدا له وعاش 27 سنة يهمك فيه ويشتغل بقى على مزاجه واللي هو عايزه يعمله وما فيش دين حكمه ومات انا اقول لك بقى السبع عشرين سنة دول بيضعه ازاي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة عند مسلم وغيره يؤتى بانعم اهل الارض انعم اهل الارض قول فيه اللي انت عايزه هذا الرجل المنعم اللي لم يمرض يوما ولم يفتقر يوما ومافيش حد في الدنيا كسر له كلمه وكانوا يسجدون له تحت قدميه اللي نفسه فيه عنده اللي هو انعم يؤتى بانعم اهل الارض انا ممكن اكون لساني مش عارف يعبر عن انعم اهل الارض انت تخيل افتح لي خيالك ده العنان فيغمس في النار غمسة واحدة مش قاعد فيه هي مستقر لا دا حيغتص ويطلع غمس واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ده لو عاش زي إبليس من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض إلى أن ينفخ في الصور لو افترضنا بني آدم كده خد العمر ده كله بالنعيم اللي أنا بقوله واللي مش عارف اعبر عنه هذا المخلوق نبي عليه الصلاة والسلام يقول يغمس في النار غمسة واحدة بس فيقال هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط فما بالك إذا كانت مستقرا له قاعد فيها بقى ما بيخرجش ده عشان 27 سنة والله أخسر الخاسرين عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون أهو أنا سنة سنأتي إن شاء الله على شرح الحديث مغبون فيهما المغبون والخاسر فيما كثير من الناس غمس واحدة نساته النعيم ليه؟ لأن العوام لهم مثل وهو صحيح يقول لك اللي فات مات وده كلام صح انبارح كان صحيح النهاردة مريض نسي أنه كان صحيح لبث في مرضه سنين ثم عوفي وأم يجري في الدنيا نسي أنه كان مريضا هو اللي فات مات خلاص إنما الإنسان ابن اللحظة ابن اللحظة, اللحظة التي يعيش فيها هو ده الإنسان هو ده العمر زي الطعام جماعة اللي بيشتغلوا عشان يأكلوا بس كل حياتهم اشتغل وردية واتنين وثلاثة واربعة علشان يبقى في مستوى معيشة كويس بيضيع صلاته حتى لو صلى مثلا الفرض يخطفه ما سنن ما تسبيح ما ذكر خالص فيش ورد فيش قراءة قرآن حياته كلها يطلع من شغل يدخل في شغل يدخل في شغل يرجع البيت آخر النهار مش قادر يقف على حيله. ينام في اول ثلاثين ثانيه اللي في الاوضه الثانيه يسمع شخيره من شده التعب يقوم الصبح عشان يجري في نفس الطحونة دي ده عايش عشان المستوى الاجتماعي ياكل كويس يسكن في مكان كويس يغير نظام الشقه احنا ساكنين في حي شعبي نروح لحي راقي القصه دي فالجماعة اللي زي دول اللي عايزين يأكلوا أحسن أكلوا أفخم أكلوا لازم يبقى بمواصفات معينة ولازم يبقى البروتين مش عارف إيه والمواد الدهنية مش عارف إيه ماسك الورق عمل يقرا منه انت عارف استمتاعك بالطعام الده مدة بقائه في فمك قدي الطعام نفسك تأكل أكلة بعينة وبقالك سنوات عمال تتمنى تأكل حوشت الفلوس جبت الأكلة عدت تأكل وانت مبسوط هو انت بتحط اللقمة بوقك وتقعد بقى تمضغ فيها تمضغ فيها براحتك خالص تسيب اللقمة دي خمس دقيق فبوقك انت متستحملهاش مدة بقاء الطعام في فمك ثلاثين ثانيه تلاتين سنة أول ما تبلعه شوف المسألة عندنا بقول ايه بيقول إذا, إذا عدى اللسان بقى نتان ومش ده المثل اللي احنا بنقوله يعني استمتاعك بالطعام يعني لو قلنا غدوه مثلا الجماعة اللي هم المتواضعين يعني عايز تغدى غدوة بخمسين جنيه من جنيه مثلا مش هنقول الجماعة اللي بروح يكله مثلا بتلتاربع خمس تلاف جنيه وانا عارف ان فيه ناس ممكن يكونوا بيضحكوا اللقاء يقول لي ده انت احلامك متواضعة قوي ده في واحد يأكل بعشرين وثلاثين الف جنيه طاقة واحدة بس لكن احنا بنقرب المسألة لمعظم مرتبه خمسمائة جنيه في الشهر نفسه يأكل أكلة معينه هتكلفه مية جنيه ال المية جنيه دي لو انت حبيت تحسب اشتغل كام ساعة عشان يجيبها قول هيشتغل عشر ساعات تصور لو حطوا قدامه الأكل اللي نفسه يأكلها دي حيغيب يأكل فيها قدي بقى هو من كتر النهم وانه مش مصدق انه حيأكلها ممكن يخلصها في عشر دقائق تصور عشر ساعات شغال علشان يستمتع بعشر دقائق ومدة بقاء الطعام في فم زي ما احنا قلنا تلاتين سنة هي لذات الدنيا جميعا هكذا اللي فات مات فانا عايز اقول في اهوال قادمه قبال راس المال اللي احنا بنتكلم عنه الا وهو العمر يموت المرء متى يبعث بعد كم سنه الله اعلم بعد مية ميتين تلتميه ألف ألفين الله اعلم خلي واحد من اللي احنا نتكلم عنهم دول ضيع رأس مال عاش في الدنيا فاجرة لشهوات نفس ما أنزل الله عز وجل كتابا ولا أرسل رسول عايش كده ده الصنف اللي احنا نتكلم عليه عشان نعمل دراس الجدوى صحيح ده نزل تحت التراب بقى كم سنة الله أعلم مئة ميت سنة مئتين سنة ألف سنة ألفين سنة وبعدين يصحى بقى اليوم القيامة خمسين ألف سنة واقف لا اكل ولا شرب الشمس تدنو من رؤوس العباد الناس غرقانين في العالم جاء رب العالمين الى ساحه العرض غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط لدرجه ان الرسل خايف على نفسها وكل رسول لنفسه نفسه العباد كلهم كربانين عايزين حد يخلصهم يذهبون من أول آدم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب وبعدين شايف الصحب بتتطاير ده بياخد بإيدي يمين وده ياخد بشماله ومش عارف ياخد بأني ايد ده رايحين النار وده رايحين الجنة مش عارف هو رايح فين فقاعد مر واقف مرعوب أفئدتهم هواء هواء يعني ما فيش هنا قلب طار وبعد الرعب ده كله يحشر إلى النار وتبقى مستقره ده عشرين بقى سبع وعشرين سنة أنا والله ما أجد عاقلا يعرف لغة الأرقام يمكن أن يقبل هذا فمن أراد استثمار رأس المال استثمارا حقيقيا يبقى فلينظر إلى الآخرة إذ العيش على الحقيقة عيش الاخره ويرحم الله سفيان الثوري او الفضيل بن عياض واحد من الاثنين دول قال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والاخره خزفا يبقى لكان على العاقل ان يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى يبقى هذا القلب إذا رق يستقيم المنسم الطريق يتضح أمامه إذا رق هذا القلب سيعلم علما يقينيا أنه لا عيش إلا عيش الآخرة فيستثمر رأس المال اللي الصحة والفراغ هو لرأس المال يستثمرهما حتى يصل إلى الآخرة بالسلام هي دي بقى علاقة شطري الترجمة باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة ويبقى إن شاء الله معنا نحن نسى معنا كلام طويل في هذا الباب يبقى معنا بقى إيه علاقة الترجمة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب وإن شاء الله نكمل فيما يستقبلوا من الزمان ونترك يعني المجال في الوقت الباقي لأسئلة إخواننا من المشاهدين. نعم في أسئلة. طيب ماشي, ماشي خلاص يبقى طيب. فنكمل يعني ندي بعض المعاني حتى إيه يعني تجز الاتصالات. أقول نبدأ من آخر كلام نحن ذكرنا الفضيل بن عياد وهو لو كانت الآخرة. لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يفضل الذي يبقى الدنيا هذه معروف أنها إلى زوال وأن الله تبارك وتعالى جعلها لنا اختبارا وابتلاءا اختبارا وابتلاءا ليبلوكم أيكم احسن عملا قال الفضيل بن عياض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 وصوابا أما الخالص فهو الذي لوجه الله تبارك وتعالى وأما الصواب فان يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونذكر شيئا برضو من يعني هذا الحديث تراجم الرواه الإمام البخاري رحمه الله عليه قال هنا حدثنا المكي ابن إبراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هند كلمة هو ابن ابي هند دي من الامام البخاري يعرف من هو عبد الله بن سعيد يعرف من هو سعيد سعيد والد عبد الله سعيد ابن مين لان في عندنا الله عبد الله بن سعيد ابن الاباء بتاعه الاباء الاب يعني كثيرون فحتى لا يلتبس احيانا الامام البخاري رحمه الله عليه او اي امام من ائمه السنه ساعات كده يعرف بعض رواة الحديث ينسبهم فده من الإمام البخاري اللي هو بقول هو ابن أبي هند ده من الإمام البخاري رحمه الله المكي بن إبراهيم ده أحد الأئمة الثقات الأثبات وثقه الإمام أحمد وثقه يحيى بن معين ووثقه العجلي وابن حبان وقال النسائي لا بأس به وآذ قال أبو حاتم الرازي محله الصدق طبعا تراجم العلماء دول احنا بنعرفهم من كتب مخصصة لهذه التراجم يعني هاي برضو يعني معلشي أنا سأشرد أحيانا أو كثيرا على حسب الظروف يعني لأبين لكم عظمة هذه الأمة وما الذي بذله العلماء علماء الحديث لصيانة السنة عشان اي واحد جاهل يتكلم في السنة وقولك ده حديث مكذوبة وهي من اصح الاحاديث عند اهل العلم ده بقى تعرف انه جاهل على طول ما قرأش كتابا ولا عرف ماذا فعله العلماء في عندنا الكتب الستة الكتب الستة اللي هو الصحيحان والسنن الاربعه يبقى عندنا الصحيحان البخاري ومسلم دول, دول الصحيحان وبنسميهم ايه نقول عنهم ايه الشيخان ايضا لما قولك اخرجه الشيخان او رواه الشيخان يبقى البخاري مسلم تمام او يقولك متفق عليه يبقى البخاري مسلم او يقولك اخرجه يبقى البخاري مسلم يبقى كده احنا بنعبر ايه عن الصحيحين لجلالتهما بنعبر عن صحيحين لجلالتهما بالتعبير دي إما لو الحديث في البخاري مسلم إما نقول أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان أو أخرجاه أو متفق عليه يبدأ صيغ صياغ في العزو إلى الصحيحين اتفضل السنن الأربعة, الأربعة سنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعف وسنن أبي عبد الرحمن أحمد مشعيب النسائي وسنن الإمام الترمذي محمد بن عيسى وسنن الإمام ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني يبقى احنا عندنا الكتب الستة يقول لك رواه الستة يبقى ايه الصحيحين يقصد الصحيحين والسنن الايه الأربعة الكتب الستة دي فيه كتاب ترجمة مش احنا قلنا ترجمة هي التفسير والبيان فقصة حياة أي واحد مننا تسمى ترجمة ليه؟ لأننا فسرنا وكشفنا وبيننا جوانب حياة هذا الإنسان عشان كده بيسموها إيه؟ بيسموها ترجمة فلما نقول فلان الفلاني ترجمه فلان ترجمه البخاري ترجمه ابن أبي حاتم ترجمه ابن حبان العدي المزي أي حد من أصحاب هذه الكتب ترجمه أي ذكر شيئا يتعلق بهذا الراوي تمام الكتب السته دي اعتنى بها علماء المسلمين عنايه كبيرة من ضمن العنايات من ضمن العناية التي بذلها العلماء عبد الغني عمل كتاب اسمه الكمال في اسماء الرجال خلاص أسماء الرجال الكتب الستة أي راوي في كتب الكتب الستة تشوف هو بادي بأن حرف يعني المكي حرف الميم مع الكاف ميم كاف لأن هو الكتاب مرتب على حسب حروف اللجاء يبدأ يبدأون بالأحمدين عشان النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ياخد من أول من اسمه أبان مثلا أو آب اللح خلاص ده صحابي اسمه أبي اللحم كانش بياكل لحمه يعني فعشان كده سمو ابي اللحم يعني او لقب أبي هذا حرف الألف وبعدين حرف الب ياخد مش مش الألف وخلاص لا ألف ألف ألف ب ألف ت س الألف مع 28 حرف وبعدين يبتدي حرف الب به ألف به به به ت س آخر 28 حرف وبعدين ته ته ألف ته ب، ته ته ته ست وانت ماجه لحد آخر ثمانية وعشرين حرف وهكذا في كل حرف يرتبه مع الثمانية وعشرين حرف فكل راون في هذه الكتب الستة مذكور له ترجمة في هذه الكتب فال... الغني بدأ بكتاب الكمال في أسماء الرجال وبعدين جاء أبو الحجاج المزي هذب الكتاب ده كتاب الكمال اللي احنا بقولنا عليه ده سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال فأضاف شيئا كثيرا على عبد الغني على كتاب الكمال جال حفظ ابن حجر العسقلاني ده أنا بقول أشهر كتب وإلا الذهب له ومغلطاء له يعني مش عايز أدخل فيه تفاصيل كتير بس أنا بذكر أشهر, إيه؟ أشهر كتب المطروقة اللي يعني هي بينها ده طالبة العلم الحفظ من الحجر قال لا المزي طويل للمسألة شوية احنا برضو عايزين نختصر الكتاب الاختصار المفيد فسمى تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب يبقى عندنا الكمال في أسماء الرجال وبعدين تهذيب الكمال في أسماء الرجال وبعدين تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال فيبقى أنا لما أحب أعرف درجة أي راوي من هؤلاء الرواه عشان أضرحكم على حديث بثاعه أقوم أوصل لي هذه الكتب أفتح أشوف هو بادئ بحرف إيه أجيبه في الحرف بتاعه وبعدين أبتدي أقرأ كلام العلماء عليه أما العلماء جمعوا الكلام ده إزاي فدي قصة كبيرة بقى قصة إن شاء الله يعني إحنا بإذن الله يعني إيه إحنا مع بعض أنا مش عايزكم تزهقوا أنا صحيح بطلع بره وارجع تاني وطلع بره وارجع تاني لكن خروجي ده إنما هو لخدمة إيه لخدمة الموضوع فالمسال المتشعب انت رأى دورك معايا انك انت تاخد المعلومات دي ترتبها ترتب المعلومات دي على حسب عناوين معينة بحيث انك انت تستدعي مثلا معلومة ولا حاجة تكون حاطتها تحت عنوان من هذه العنوين فالمكي ابن ابراهيم ده احد كبار شيوخ البخاري شيوخ البخاري ثلاث طبقات انا هقولهم ومش هتكلم عشان برضو ما نضيعش على اخواننا المكالمات فانا هذكر بس ايه الثلاث طبقات دول وبعدين إن شاء الله ربنا عز وجل أحيانا وما كانش في موانع والتقيت بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر هذه الطبقات البخاري له كبار الشيوخ كبار شيوخه وأواسط شيوخه وصغار شيوخه طبعا الكبار من بيتقسموا برضه في كبير قوي وكبير بعديه وكبير بعديه والأواسط في أكبر الأواسط ووسط الأواسط وصغير الأواسط وصغار شيوخه ممكن تقسمهم بقى كبار الصغار أوسط الصغار صغار الصغار انت ممكن تعمل دية يعني كل طبقة من دي انت ممكن تقسمها برضو ثلاث طبقات الكبار والأواسط والصغار المكيب الإبراهيم ده من كبار شيوخ البخاري زي أبي نعيم الفضل بن دكين زي أبي عاصم النبيل زي محمد بن الله الأنصاري زي عبيد الله بن موسى مثلا مجموعة كده من كبار شيوخ البخاري اللي هم وصلوا الفوق قوي ممكن بعضهم وصلوا للتابعين اللي هي فيه ثلاثيات الإمام البخاري الثلاثيات البخاري اللي البخاري بينه وبين النبع الصوصم ثلاثة بس يقول حدثنا فلان عن فلان عن الصحاب دي اسمها الثلاثيات الإيمان بخاري ان قابلنا شيء في كتاب الرقاق من هذه الثلاثيات برضو هنتكلم عن ثلاثيات البخاري وثلاثيات الكتب الستة إن شاء الله وتعالى طيب احنا يعني مش عايزين برضو يعني نفضل نتكلم وننسى نفسنا ويعني نجحب بإخواننا من المشاهدين نعم طيب هات هاتلي اللي صلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم فضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. الله يبارك في حضرتك. والله أن ابتداء ابتداء نحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. فضل. شيخنا يعني الموضوع اللي كنت أحب أسأل حضرتك عنه هو موضوع يعني عجيب وغريب علينا كمسلمين مصريين. يعني معروف عننا وعن فترتنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأونة للأخيرة ديت يعني في شيء عجيب جدا في بعض الصحف مجموعة من الصحفيين يعني مش عارف يعني هل هو من قبيل محبة الشهرة انهم يتجرأوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في واحد منهم يعني بشيء عجيب جدا يقول عن سيدنا خالد بن الوليد أنه مجرم حرب وإنه عاشق للنساء وإنه هو كمان كان بيقتل زعماء القبائل ويغتصب نسائهم وكذلك شيخ يعني عجيب إنه بيدعي إن هذا الكلام موجود في كتب التراث وفي الصحيحين فيعني يعني أنا مش يعني طبعا أنا مش عارف هو جاب الكلام ده من يعني هل لي أصل في كتب السنة أو هو بيدعي لكن احنا طبعا كناس ابو صفاء ما يعني مش عارفين هل كلام ده فعلا اصلي ولا ولا هو بيدعي ولا هو كاذب فنرجو من فضيلتك توضيح الأمر لنا وجزاك الله خير وربنا يبارك لنا في عمرك وينفعنا بعلمك ماشي نعم طيب في اتصالات أخرى طيب الدين الدين الدين طيب ماشي نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله أنا سعيد إن أنا سمعت صوتك أنا والأسرة كلها أنا الله يحفظك يا أخي يحفظك. ربنا يبركننا فيك شيخ أبوصحاق الله, الله يحفظك بعد احترام الشديد لك يعني أنا عندي سؤالين مش سؤالين. أنا قالي التلت ساعة السماعة عشان أسمع صوتك قبل كل شيء الله يحفظك فضل إن صوتك زادنا, زادنا النور في البيت الله يعني. يحفظك السؤال الأولاني نعم. معايا بنت أخوي أنا إنسانك ويسه جدا في زمن الصعب ده أه بس أهلها مش كويسين الله لك فعايزين ايه ناخدها لابني ده ولا الاولى السؤال التاني معايا يعني انا كان ربنا مبتليني انا العبد التائب لا. كان ربنا مبتليني بالسرقة وتبطل ربنا سبحانه وتعالى وتنزلت عن كل ما املك م. بس في شيء من حرام عايش فيه اهلي آه حرستهم ان ايه يعني يرجعوا الربنا والحاجات دي تخلوا عنها فهما يعني لا يعني مش مش عارف اعمل معهم ايه خوفا من الله عز وجل بس لا بس انت معلش مع... مع... معلش انا عايز افهم بس انت بتقول لي ان في شيء من الحرام اه آ... بع... مع اهلك في انا انا كنت باسر انا كنت كان ربنا متنين بالسرقه انا العبد التائب انا محمد راشد العبد التائب لا ما... معلش ت... لا تسمي نفسك نعم ماشي شيخ فبعد احترام الشديد ليك انا تنازلت عن كل ما املك وطهرت نفسي من المال الحرام بس ايام كنت باسرق كنت بقى باع... يعني يبدي والدي ويشتري عقارات واراضي واموال يعني املاك فهم دلوقتي حاطين في دماغهم ان ده ورث أه فازاي يعني, يعني انا خايف عليهم من ربنا ان دلوقتي الحمد لله طريق في الحلال انا واولادي وابني لا معلش انا عايز استفسر منك عشان اتصور يعني انت كنت تسرق وبعدين بهذا المال المسروق عقارات أوه. واشتريت أراضي والكلام ده. باسم والدي باسم أبويه. اشتريت الكلام ده باسم أبوك بس الفلوس ال... هي الفلوس المسروقة. آه حرام. فأنت بتقولهم إن أنا عايز أتوب وعايزين إني الكلام ده فهما رفضين. آه آه. نعم. لا في في شيء بالحرام باسمهم أنا تنزلت عن يعني اللي معي تنزلت بيه نعم. اللي أنا أملكه. خبرك ورثي أنا تنزلت به معروف يعني إيه. وقسموا الحاجات دي على إنها ورث بس الحاجات دي من الحرام. أنا أنا خايف على من من ربنا سبحانه وتعالى مم. مم. ان الله اكبر اكبر من كل شيء والحاجه الوحيدة اللي ما لهاش جوب الكفن مش هناخد معانا غير عملنا انا مم. خايف على اهلي مم. من اموال الحرام دي ف يعني بعد احترامي الشيء ليك ساب الموضوع لله سم... لله عز وجل ثم ليك في الرد على سؤالك طيب خير فيه. ان شاء الله خلاص فهمت سؤالك طب طب لا لا اشوف لي فيه اسئله فيه حد تاني يا عبد الحميد نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله طيب خلاص طيب مش خلاص طيب طبعا الحياة المسألة التي مسها الأخونا السائل مسألة المرة غاية المرارة أن تظهر في بلاد السنة يعني يتشتم الصحابة في بلاد الروافض ده ماشي يتمشى مع أصول مذهبهم لكن أن يظهر هذا السب وهذا الطعن وأنا الحقيقة هذا الكلام أنا قرأته وبإذن الله الكريم غدا في قناة الحكمة سأتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل الرد على القصة دي كلها بشيء من التفصيل إن شاء الله في قناة الحكمة من الساعة 8 إلى 10 مساء لكن أنا عايز أقول أنبه على حاجة اللي هي آخر كلام صاحبنا بيقول إن الكاتب بيقول أنا جبت الكلام ده مش من عندي أنا جبته من كتب التراث ومن الصحيحين يعني ما جابش حاجة من عنده أنا عايز دلوقتي أفرق إخوانا عايز أبين لكم والموضوع برضو شديد الصلة بكلامنا عن البخاري وعن صحيح البخاري وعن الأسانيد وتصحيح الأسانيد وتضعفه وكده هناك فرق كبير جدا بين أسانيد السنة وأسانيد التواريخ التواريخ دي عبارة عن احداث المؤرخ بيجيب المعلومة ازاي المؤرخ يكتب المعلومة عن كل من هب ودرج حصل اي حدث في بلد ما حنفترض جدلا ان في مثلا بناية عظيمة انهارت خلاص اي صحفي يروح يغطي المسألة دي هو بيسأل أي حد في مكان الحدث هو يعرفه يعرف ده صادق ولا كاذب المتكلم لا ما يعرفش يعرف أي حاجة عن ترجمته لا ما يعرفش النبي يقول له قل لي إيه الموضوع يقول له الموضوع كذا كذا كذا كذا وأنا واقف لقيت اللي مش عارف إيه نزل خلاص يكتب اللي عنده تمام يروح لواحد تاني وانت إيه؟, ايه اللي انت شفته يقول له انا شفت كذا كذا كذا كذا ممكن يكون في ابو لمعه واقف طبعا احنا كمصريين عارفين ابو لمعه الاصلي الراجل بقى حياته كلها فشر في فشر وبيخترع الكلام انا كراجل مؤرخ او كراجل صحفي بكتب كل حاجه اسمعها مع قطع النظر اهي صحيحة صحيحه ام لا طب انت اسمك ايه اسم فلان فلان اكتب حدثني فلان الفلاني انه بينما هو واقف اذ حصل كذا كذا كذا كذا يبتدي المؤرخ يجمع كل ما يتعلق بالواقعه من اي بني آدم يقابله ائمه التاريخ الذين جمعوا التواريخ وعلى رأسهم امام المؤرخين وامام المفسرين المجتهد المطلق الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله له تاريخ الأمم والملوك مطبوع في عشر مجلدات قال في مقدمة لأن الكاتب بيقول أنا جبت ده من تاريخ الطبري الطبري لما بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان هو الطبري رحمة الله عليه تعهد بصحة الأخبار اللي يجيبها لا نص الإمام الطبري في مقدمة كتاب التاريخ على أن الأخبار التي يستشنعها السامع ويستنكرها القارئ ليست من قبله هو إنما من قبل من حكاها فبيقول أنا كل اللي علي أنني أديت إليك ما سمعت خلاص إذن أي إنسان داخل عايز ياخد معلومة من كتب التواريخ لا بد أن يكون عليما بطرائق نقل الأخبار ما هو ما هي صفات الأخبار المقبولة أو صفات الأخبار المردودة لكن يدخل بصدره كده ما عندوش فكرة عن أي حاجة ويدخل في تاريخ الطبري ده طبعا كحاطب ليل كما يقول العرب حاطب الليل راجل بيلم حطب فبينما هو يجمع الحطب إذا حية في وسط الحطب لا دغته فمات فليدخل في كتب التواريخ لابد أن يكون عليما بطرق نقل الأخبار التي اتفق أهل العلم عليه هو ليه كل علم في الدنيا بيحترم ما عدا علم الشريعة كل واحد يدخل للشريعة بصدره كده يعمل اللي هو عايز ويفهم اللي هو عايز لا الكلام ده غير متواضع عليه عند سائر أصحاب العلوم كل علم له رجاله وأي إنسان بيحترم نفسه ومش عايز يهزأ نفسه ومش عايز الناس تلعنه أو تنصفه بالجهد يعرف هو داخل على فن نهاردة لو واحد معهوش طب خالص وراح فتح عيادة واكتشف إن هذا الإنسان يمارس مهنة الطب بدون ما يكون معه بكالوريوس فضلا عن الشهادات المتخصصة اللي فوق ده بيدخل في حديد على طول ليه يقول لك دي أرواح الناس مش لعب ده لما يكشف يدي دواء الواحد غلط يموته طب ما الناس مش لعبة وكمان الشريعة مش لعبة ان اي حد يدخل فيها وان حد اي حد يتكلم كما يريد لا اي انسان يريد ان يصون ماء وجهه فلا يذكر باللعنات يعرف مواضع قدميك كتب التواريخ غير كتب السنة اسانيد السنة حفظت والعلماء دققوا واشترطوا أن يؤخذ حديث من أحد إلا إذا كان دينا خيرا حافظا عنده دماغ يعني بيحفظ مش, مش كل ما يقال كذا يهرش دماغ وقوله أنا كذا كذا كذا أول ما يقول اهتيالي نقول له لا اركن على طول. لا نقبل منه الخبر إلا إذا كان ضابطا حافظا أسانيد كتب التواريخ مش كده الفتن يكثر فيها الافتراءات والكذب والأسانيد المعضلات والمرسلات فضلا عن أسانيد المكذوبة فأي انسان طالب النجاة لنفسه يوم القيامة لأنه كما قيل فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه إن الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة اللي بيقولوه دول يسد عين الشمس يسد عين الشمس الورف الصحابة النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم ملء احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا معنى الكلام لو ان هذا الساب كان يمتلك ملء الارض ذهبا فانفقه وجاء صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بمد من شعير المد يعني ملو الكفين دول ملو الكفين دول والنصيف يعني ملو كف واحد فهذا الساب المتأخر لو أنفق مثل ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا وأنفق صحابي مد شعير لكان كان هذا المد أفضل من هذا الجبل الذهب من هذا المتأخر السب، فقل لا تسبوا أصحابي، لأن سب الصحابة باختصار زي ما الإمام مالك قال، قال هؤلاء أرادوا أن يطعنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجرؤوا ولم يستطيعوا، فنابزوا أصحابه، وقال وقالوا له صحابة سوء، طب هو الإنسان لو كويس. يصاحب الناس الوحشين يصاحب الدون والسوقة والرعاع يبقى هم لما شتموا الصحابة وفي واحد كاتب من أبو هريرة الأرجوز اي والله كده أبو هريرة الأرجوز ده أبو هريرة يتقال عليه هذا الكلام في بلاد السنة الأمال الرافض يعملوا إيه إذا كان بلاد السنة كده ففي زخم وإجتمل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشتم في الحقيقة إنما يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك الكلام الحي مر وطويل وله ذيول وإن شاء الله تعالى نستوفي يعني هذا الكلام بإذن الله غدا لكن هو أنا يعني تذكرت ان موعد من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة ان شاء الله تبارك وتعالى أما يعني الأخ اللي هو سأل سؤال بالنسبة للسرقة بنقول طبعا التوبة تجب ما قبلها بشرط إرجاع الحقوق إلى أهلها يعني هذا الأخ إذا كان سرق مال من أناسي هو يعرفهم فيجب عليه أن يرجع المال إليهم بأي طريقة مش لازم يكشف نفسه ممكن لو في واحد له أموال يحط الأموال دي في مظروف ويديه الواحد ويقول له روح للمكان فلان قل لي فلان فلان كان في واحد لك عنده دين أدي هذا الدين مش لازم تبين نفسك خالص يعني الأموال الموجودة اللي هو كتبها باسم أبي والكلام ده هو أنا أوصي الأباء أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى فش حد أبدا بيمضي فيأخذ إلا عمله الصالح النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه قال يا رس... قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت يبقى هذه العقارات أو هذه الأملاك التي كتبت باسم الأب نحن نهيب بهذا الأب أن يتقي الله تبارك وتعالى وإذا كان أصحاب هذه الأموال معروفة لنديها ديها بأموال مغصوبة زكاة هذه الأموال معروفة يرجع الأموال إلى أصحابها أما إذا كانت الأموال غير معروفة زي برضو بعض الشباب اللي كان بيسألني من كام يوم أنه كان عامل في بنزين وكان بيسرق من كل واحد يدخل البنزين عشان يفوق يمول العربية بتاعته كان يسرق مثلا ربع لتر نص لتري يسرق لتري ياخد بقية الكسر الكلام ده وأراد أن يتوب فبالتالي هو ما يعرفش أبدا من أصحاب هذه الأموال المسروقة فعليه أن يتصدق بها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعثادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين